إذا عد العامل بإله فهو هداية الدلالة والإحشار وإذا جرد من الحرف الجر شمل هذا وهذا وذكرنا لهذا الشواهد فمن شواهد المعدب إلى قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك ذكهدي إلى صلاة المستقيم ومن شواهد المجرد قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وهذه الآية ايضا ولها تعيناه الصراط المستقيم ففيها من فوائدها أن من فعل ما يوعظ به وأطاع الله ورسوله فإنه يهدى الحق وثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن فوائدها أنك إذا أردت ساعة العلم وثبوت العلم فعليك قطاعة الله ان الذين كلما تدلسان في هداه الله ازداد هدى كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتقوا وقوله الصراط المستقيم يستفاد منه ان هناك صراط ان هناك صراطا غير مستقيم ما هو الصراط المستقيم نعم سبل الكفر وان هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتبرقبطكم عن سبيله فالسبل التي تميل من الانسان يمينه وشماله هذه غير مستقيمه أما صراط الله الذي هو سبيله المستقيم فانه مستقيم ثم قال الله تعالى ومن يتى الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن هؤلاء الرقيق من هري سقيه والفعل بعدها مجزوم بها ودليل الجزم حذف الياء واصل يطير فإذا قال قائل لماذا احذفت الياء قلنا لانه لأنه لما جزم الفعل صار ساكن والياء ساكنه والقاعدة أنه إذا اجتمع ساكنا فإن كان الأول حرفا صحيحا حذر وإن كان حرف إلا حذر وفي هذا يقوله المالك وينشدنا إياه خالد سراي <تصفيق> أعدم دين <تصفيق> خطأ خطأ نعم صحيح نساكن أن يتقى يكسر ما سبق وإن يكن ليلا يعني حرف الله فحذف واستحق يعني فهذف هنا نقول حذفت الياء يعني حرف ليل. ليل وبعدها ساكن فواجب حذف فإن قال قابل ما بعدها ليس بساكن بل هو مكسور ومن يضع الله فالجواب أن هذه الكسرة عارض لالتقاء الساكنين طيب أين الجواب؟ جواب من؟ تم لف أولئك مع الذين أنعم الله عليهم وهنا نسأل لماذا اخترى العنفاء في الجواب؟ ويجيب عن ذلك سريع رابط الجواب. فلماذا اقترن جواب الشرق بالفعل؟ جواب الشرق لا جواب جواب الشرق جواب الشرق جملة اسمية لأن جواب الشرق جملة اسمية وإذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه اقترانه بالفعل و أخالد مزيني وشدين البيت في هذا في وجوب اقتران الجواب بالفعل عنجدنا بيتا عشدناكم مسابقه سابقا ليس ليس ايوه طيب خطا لكن لحسن الله طيب سبعة سبعة مواد إذا وقع جواب الشر ترث الفعل قوله من النبيين فيها قراءتان من النبيين بالياء ومن النبيين بالهمسة ومن هذه بيان. بيانية فما هو المبهم الذي يبين بمنه اسمه موصول اسمه موصول مبهم فيحتاج إلى بيان وصلته لا تبينه نعم طيب. وحسن أولئك رفيقا حسن أولئك رفيقا أولئك تعود إلى إيهن؟ يعني مشار إليه ما؟ بس والنبي الخالق؟ طيب. طيب لماذا قال رفيقا مع أن المشار إليه جم؟ تنذيذ والتميز لا بد أن يكون جمعا لا بد أن يكون مفردا والعام رقيق مفرد وجمعه رفقاء وإذا كان عاوزا فعيل جاء المعنى إذا كنا قتيل فهو بمعنى نعم يقول علماء إن رفيق مفرد صالح للجمع والمفرد يعني صالح هذا وهذا فتقول هؤلاء جماعة رفيق هؤلاء جماعة أو رفقاء هؤلاء جماعة كالجنوب مثلا كلمة جنوب لفظها مفرد ولكنها صالحة للجمع قال الله تعالى وإن كنتم جنوبا فابطهر ومثل الفلك مفرد لكنه صالح للجمع قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك إيش وجرين به وقال فعالى ألم ترى أن الفلك تجري في البحر من أمثل الله وأمثال هذا كثير ويعجبني كلمة قالها ابن عقيل رحمه الله ومن الفقه قال إن الأحدى الذي حجبته كالراكة ينوي الركوع كفلك في العربية صالح المفرد والمذكر صالح المفرد والجمع وهكذا الانحناء من الرجل الأحدف صالح لأن يكون طبيعيا أو يكون شرعيا نعم وهذا يجرنا إلى قصة الكسائي مع أبي يوسف كان الكسائي يقول إن الإنسان إذا أتقن علما إتقانا قويا جيدا فهم ما سواه من العلوم وإلا من يترسل هكذا قال وكان ذلك بحظة الرشيد فقال له أبو يوسف وأبو يوسف قيل قال له ما تقول فيما إذا سهر الرجل في سجود السهب قال كساي يقول لا لا يقصد السؤال. قال وهل عندك شيء من من نحوي يدل على هذا؟ قال نعم عندي أن المسرق لا سرق. فعندما أديع هذا مصنوع أو أو حقيقة؟ على كل حال إن الإنسان إذا ربط الأمور بعده بعض ينتفع يكون عنده قدر على تعليف تعليف. الفكر ولهذا تجه شخص سامة الدمير رحمه الله يقرن الأشياء التي تظنها بعيدة بعضها من بعض ولكنها قريبة لجمعها أصلا واحد نعود إلى معنى الآية يقول الله عز ومن يضع الله والرسل الطاعة هي موافقة الأمر ترك للمنهي وفعلا للمأمور ولهذا نقول إن من ترك المعصية يعتبر مطيع ومن فعل الواجب فهو مطيع ولهذا قيل الطاعة هي موافقة الأمر أو موافقة المطاع طيب وقول مطيع له والرسول ولم يقل ثم الرسول لأن أمر الرسول من شرع الله وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشرع لا بأس أن يقرن مع الله الواو لأن ما جاء به فهو مشرع إلاه بخلاف الأمور الكونية فإنه لا جوز أن يقرن مع الله إلا مقرونا بثم طيب ومن ذلك أي من فرع هذه الطائجة قول القائل الله ورسوله رسوله أعلم في ومن ذلك قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولم يقل صم رسوله لأن هذا إيتام شرعي فهو من الشر أما الأمور القدرية فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا يملك فيها شيئا فلهذا لما قال له الرجل ما شاء الله واشيء قال أجعلتني الله للدم وقوله فأولئك مع الذين أولئك إشارة جمع إشارة إلى جمع مع أن, من... مع أن الذي قبلها مفرد لكن قالوا إن من وما وأمثلهما صالحة للجم والمفرد فهي باعتبار لفظها مفرد وباعتبار معناها جم فيصفه ما يعود الضمير إليها أو الإشارة إليها باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى وقد جمع الله تعالى بين ذلك وقد جمع الله تعالى بين ذلك في. قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النهر خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا فراع في الأول اللفظ وفي الثاني المعنى وفي الثالث اللفظ أيضا طيب وقول فأولائك أكابس الإشارة إشارة إلى علوم مرتبا فيها ولم يقول فها ولم يقول فهؤلاء لأجل للتنبيه على علوم الماتم. وقول الذين أنعم الله عليهم أي نعمة الدين والدنيا وهي نعمة خاصة. والوعلم أن نعمة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: نعمة عامة ونعمة خاصة. النعمة العامة تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر والمستقيم والفارس. هذه العامة ومنها اترار على الناس المطر ونبات ورخاء وأمن هذه من النعم العامة الثاني نعمة الخاصة وهي النعمة التي تكون في الدين والدنيا وهذه خاصة بمن؟ في المؤمنين وهم أصناف أربع كما قال الله تعالى هنا أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين والنبيون هنا تشمل الرسل لأن كل كل رسول فهو نبي فإذا قيل من النبيين دخل فيهم بالأولى الرسل ولا ولا شك في ذلك وأما طيب والنبي قيل إنهم من أُحيلين بشر ولم يؤمروا بتبييت والرسول من أمره إلى بش... من أوحى إليه بشر وأمره بتطبيقه وهذا هو المشهور عند أهلنا وقيل النبي من أوحى إليه أن يتعبد بشريعة من قبله أو يأتي بما يكمله فلا بد من سبق رسول عليه ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو عنا النبي يوحى إليه بالشر ولكنه لا يكلف ويلزم في ومن هؤلاء أي النبيين الذين لم يرسلوا آدم فإن آدم نبي مكلف لكنه ليس برسوله لأنه هو أول البشر فليس هناك أمة حتى يكون رسول الله، ولأن الناس الذين خارتوا من, من من ومن حواء كانوا قدرين لم تفتنهم الدنيا وكانوا ينظرون إلى أبيهم فيتعبدون بعبادتهم فلما انتشر الناس وكثروا أرسل الله رسول ولهذا قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وهذا يدل على الناس قبل هذا لم يبعث يبعثهم أنبياء مبشرين ومندلين وإنما هم أنبياء يتعبدون لله واسبعهم الأمة وهو مقوذ من النبأ وهو الصبر وقيل من النبوة وهي الزفعة أما على الأول فضاه لأن النبي مخبر ومخبر وعلى هذا يكون لفظ النبيين بالهمزة النبيعين فعيل بمعنى مفعول وفاعل فهو منبأ وكذلك ومنبئ وأما عليها فتحتمل أن تكون من من النبأ ولكنها حذفت الهمزة تخفيبا أو من النبوة وهي الرفعة لعلو منزلة الأنبياء ولا شك أن الأنبياء هم اعلى طبقات عباد الله الصالحين الصدقين نعم سليم دعنا ما كنا بنص صلاه الناس ما في ما في ما في خلاف. ولا سبي تحتاج إلى شيء. نعم. لا هي هذه تختلف. تختلف. قد يكون المريض موشيل جابه لي. هذا يمكن جاسوس ولا بلا. وقد خذ يقولها هتفح إذا عاد وزاد وتشوف الماء ينشف لا هو عيادة من عرفته ولا أنت عارف لا لا سام إذا دخلت إلى غرفة فيها ناس تعرفهم الناس لا تعرف ما ليس من يعني ليس من المروء أن تسأل عن هؤلاء ووو والأخرين ولا تفعله عن حال آخر نعم أينه؟ هذا يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان يعني من هذا الشخص نصف على نفسه، ويعوده من أجل إنقاذ من هذا طيب. حمد. نعم. هذا صحيح. بنو عني والواعي ووحد وحدث عن بن. نعم. نعم. نعم كله صحيح لكن ليسا التحديث يعني التصديق لأن رسول أمر أنا بالتوقف فيما حدثوا به ما لم يشهد شرعنا به ولهذا قال العلماء أن أخبار بني صحيح تنقصد ذات تقسام قسم شهد شرعنا بصرحته وقسم شهد شرعنا ببطلانه وقسم لم يشهد شرعنا به بشيء فيه بشيء فالثالث شوق قصير سمع سمع وين تتعلم وين تتعلم مسحب نعم كما الذين إن مطلع عليهم من المتقين والصائين والذين والشباب والصادقين وحسن الناس ربيقة ذلك أفضل الله وكفى بالله عزيمًا يا صابتم مبيناً قادقاً عن الصور عرياً جسداً مع شيدة ولكن صابتم قط مبيناً قادقاً يفولن لك أن لم تقول بينهم وبينهم يا ليتني ما كنت أود قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن ينفع الله والرسول فأولاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولاك رفيق سبق الكلام على أول هذه الآية وأظن ما قبلها أخذها في قول مع الذين انعم الله عليهم ومن يزأ الله هو الرسول الف رسول تهاني هل هي الحقيقه أو العهد بالعهد إذا كانت لعهد تمام مراد أي اي رسول اما محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيب هل فيك من الاخر نعم خالص نعم يعني الجنس المراد الجنس يعني وميض الله والرسول الذي أرسله سواه محمد سواه كان محمدا أم غيره وهذا أقرب العموم طيب قوله من النبيين من هذه لبيان أين المؤهم الذي بيانت ها الذي هو مع الذين طيب إلى هنا الموصل. قال الله تعالى من النبيين والصديقين يدخل في النبيين هنا الرسل لأن كل فصور النبي وليس كل, وليس كل نبي فصور فقول من النبيين يشمل القصر وهم أفضل من الأنبياء وهذا هو المتبق عليه بين علماء المسلمين. وأما غلاط الصوفية فقالوا إن الولي أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول. قال لأن الولي له الولاء والقرب، والنبي له له الإخبار مع البعد، والرسول خالد. وعنشد على ذلك مقام مهوة في برزخ. فويق الرسول ودون الولد شبه البارسي مقام هو في برص فويق الرسول ودون الولد اذا الولي بعيد فوقه ولا بعيد عنه ثم يليه مع الولد من لا. يلي الولد النبي ثم الرسول وليس بين النبي والرسول على زمانهم فرق إلا قليلا ولا شك أن هذا تبين بين اليدلا لأننا نقول كل رسول نبي وكل نبي ولي فأشرف أولياء الله الرسل الأمدي لا شك أشرف أولياء النبيين وأشرف النبيين الرسل فنقول ف فكلامه باطل. ثم من يعنون بالأولياء؟ يعنون بالأولياء رؤوس تواريت أولياء الذين هم أولياء الشيطان الذين يريدون منهم أن يعبدوا وأن يجعلوا وأن يجعلوا وأن يجعلواهم معصومين من كل دم ومن كل خطا. المصدقون الصديقون فالصديق هو الذي صدق بالحق وقال, وقال بالصدق بينه قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المنتقون فالصديق هو الذي قال بالصدق وصدق بالحق وأفضل الصديقين هو أبو بكر رضي الله عنه، لأن هذه الأمة أفضل أمة، وأبو بكر أفضل هذه الأمة، فيكون أفضل الصدقين هو أبو بكر رضي الله عنه. والشهداء، الشهداء جمعين، واختلف العلماء فيه، فقيل إن المراد بالشهداء أهل العلم. بقول الله تبارك وتعالى أشهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم من قصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقيل وقيل المراد بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لقول الله تبارك وتعالى ولا تستبنى الذين قتلوا في سبيل الله عمواتا فلاحياهم عند ربهم وزحوه والصحيفة أن الآية عنه، لأن العلماء شهداء استشهدهم الله سبحانه وتعالى على خلق فهم يشهدون بالحق ويشهدون على الخلق من أعلم الناس بصدق الرسل وبشريعة الرسل العلماء فيشهدون بالحق الذي جار به الرسل ويشهدون على الخلق أن الرسل بلغوه ثم نقول أيضا هذه الأمة شهداء على الناس عموما قول الله تعالى وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا لتكونوا شهداء على الناس ووجه ذلك أن هذه الأمة تشهد على أن الرسل جاء أقوامه بالبينات وأن من هؤلاء الأقوام من كذب ومنهم من آمن من ه... وأن من هؤلاء الأقوام من كفر ومنهم من آمن لأنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم رسول فالرسل كلهم قد سبق وقص الله علينا من أنبائه الصالحين هؤلاء الأدنى مرتبة ممن قبلهم لكن من كان قبلهم فهو الناس صالحين لا شك فهو من باب أطف العام على الخاص فليس كل صالح يكون صديقا وليس كل صالح يكون شهيدا وليس كل صالح يكون نبيا أو رسولا لكن كل نبي وكل صديق وكل شهيد فهو صالح قال الله تعالى عن إبراهيم وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالح. إذا الصلاح وصفه، فيكون عطفه على ما سبق من باب عطف العام على الخاص، لكن فمن هو الصالح؟ الصالح ضد الفاسد، صالح ضد الفاسد، فهو المقيم للدين. لأن الفاسد هو العاصي لله كما قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها قال العلماء أي لا تفسدوا فيها في المعاصي فان المعاصي سبب لفساد في الأرض ودليل ذلك قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى ظهر الفسالح في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وعلى هذا الصالح هو المطيع لله وعبر بعضهم عن ذلك بقوله الصالح من قام بحق الله وحق العباد وهذا بمعنى الأول لأن المطيع لله لا بد أن يكون قائما بحق الله وحق العباد قال الله تعالى وحاسنا أولئك رفيقا حسن فعل ماضي لكنه مشرب معنى التعجب فهو بمعنى قول ما أحسن هؤلاء رفقاء وقول أولئك المشار إليهم هؤلاء أصناف الأربع ورقيقا قيل إنها بمعنى رفقاء وأنه اسم يستوي فيه الجمع والواحد وقيل إن رفيقا تمييز تمييز لحسن، لأنها بمعنى التعدد، ولكن الأول أصح، أي ما أح أي حسن هؤلاء أفقه، وأن رفيق صالح للواحد والجمع. والرفيق والمرافق والمرافق والذي ترتفق به أنسا ومعونة وإنشراحا وما أشفى ذلك ولهذا لا يقبل رفيق إلا لمن رافقك وزاملك إما في عمل وإما في سفر وإما في غير ذلك ثم قالت تعالى ذلك الفضل من الله طيب نعم كيف بدأت نعم نعم نعم السياق السياطة العافية قبلها كلها بالرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا مانج عندما تأتي آية عامة فيكون الرسول تخل ظنه رسول محمد صلى الله عليه وسلم تخل ظنه أولئك مع النبي قوله في الإسباني يكون أن كل ما رفعت الله الرسول هو المسؤول في الحال يقول أن معه أنه محلمين لا لهذا لا. لأن من سوى هذا الصف الرابع هم المنافقون والكفار معه ولهذا قد يحصل الإنسان مع مع الكافرين وإن كان في وإن كان فيه شيء من الطاع تعيب الله وقد يحصل مع المنهي وإن كان فيه شيء من المعصية إذا عاف الله عنه نعم نعم نعم في طريق ملاحي في طريق لو ماتوا على ذلك فقد صار الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجر من الله ورسوله فقد وقع أجه الله يكمل له أجه ما نوع نعم أهل الصالحين أرفع أو أم المصلحين؟ نعم. كل مصلح فهو صالح. والصالح الذي لا يصدق فيه نقص في صلاحه، لأنه من كمال الصلاح المصلح. واللي هذا قال: والذين مستقون بالكتاب وأقام الصلاح، ولم يذكر أنهم أمروا بالمعروف. قال: والذين مستقون بالمعروف بالكتاب وأقام الصلاح. إنا لا نضيع أجر المستقين. المصلح نعم من كمان الصلاح المصلح وقد يكون سان صالحا لكنه لا يتم بالصلاح غيره فلا يكون مصلحا وهنا يجب نقول هو صالح ناقص الصلاح ما نقول انا قاله يعني ترتيب الشفاه او لا قاله معنى الدرجه لا لا هو إخبار إخبار في للحزن يعني هل ترغب أن تكون مع هؤلاء وفي صفتهم الجواب نعم إذن أقل الله ورسوله يعني تقول إذا أطع الله ورسوله فهو لا يأخذ عن هذه الأصناع كذا تقول طيب هو معه قد أقول أن هذا الردل مع المؤمنين وهو مؤمن. أما من كتب المعركة وقد قاتل لتكون كلمة الله العليا هذا شيء. لسه. وأما من قاتل لقضية معينة لا لتكون الله العليا فليس شيء شكلها. ولا يكون شهيد ولا يحل أن يسميه شهيد بل الذي يقتل بمعركة لا يقال إنه شهيد كما باب على ذلك البخاري رحمه الله فقال لا باب لا يقال فلان شهيد وكما نهى عن ذلك عمر قال إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد وما فيكم يعني لعله غلب ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فوسع نعم نعم كما ذكرنا أن هذه الأمة شديدة على على على الأمة السابقة وكذلك الأمة شهيد بعضها على بعض وعن هذا كان طلب راجع أن من شهد نفسه للأمة واتفقت على اثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة نعم أليس قتل نفسه لا هذا ما قتل نفسه يعني هو رؤى <تصفيق> الذي ألقى تمر وقاتل ما قتل نفسه يعني جاهل ويريد أن يقتل الآخر لكن هذا دخل انتحاري الدخول انتحار هل هو رؤى هذا قاتل النفس لا يجوز إلا في حال واحدة معينة وهي ذكر ذكره شخصا رحمه الله إذا كان لأسلام في ذلك مصلحة كبيرة واستدل بقصة الغلام مع الملك الذي أراد الملك أن يقتله، فصار يرسله مرة إلى الجبال ليرد فيها ومرض البحر يورق فيه ولكنه يرجع يرجع سالما فقال للملك إن كنت تريد أن تقتلني فاجمع الناس واخذ سهما من كنانتي ثم رملي به وقل باسم رب هذا الغلام فإنك سوف تقتله ففعل الملك وجمع الناس وأخذ سهما من كنانتي فرماه به وقال باسم رب هذا الغلام فأذكه فقتله ماذا حصل صار هؤلاء كما كلهم يقولون الرب رب الغلاة يعني ولا سأل فهذه نصره عظيمة يمكن يقال الانسان لا بعث به يفي يفي بها بنفسه الطيب نعم الله وعلى الجنس من النبي من النبيين والسلام والشهداء والسفراء والسلام وحسن أولئك رفيقا ذلك انقبض الله وففى بالله أعلمها يا أيها الذين آمنوا قلوا وحدركم فانفروا ذباة سباة أرض جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن يتعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ذكر الله تعالى ثلاث هوائد لمن فعل ما يوعظ به فماهي عقيل ماهي هل يستفاد شراف من الآية أن من فعل ما يعرض به ازداد علمه من أين أجرا نعم ولها ديناه صراط المستقيم قولان أيهما الثاني نعم ماذا يستفاد من الإضافة في قوله من لدنا التكثير والتعظيم طيب وجهه لكن ما وجهه يعني ال عطيةه الكريم كثيرة والعظيم عظيمة طيب هل له نظير ما السنة دعاء علمه الرسول عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه نعم في صلاة ما هو في آخر أعطيهم أثرا من عندك تمام. قولوا ومن يدع الله والرسول من المراد بالرسول هنا هل هو العموم أو رسول معهود أحمد يعني رسول معهود الرسول يعني محمد أو الرسول يراد به الجنس يشمل جميع الرسل نعم انت هو سيأتي على ان نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا كان من الامور كان اوليا نعم لان قلنا بالعموم لا لا يخل لا يفسد ذكر الرسل الايه اللي فيها ان من نبي نعم إذن فالنبيون تشمس تمام طيب الضابط في تعريف الصديق يا حجاج الصديق هو من من ثلق في قوله وصدق ما فيه لها الثالث المصدق المصدق لليه وصدق لقوله السابق في قوله نعم نعم نعم فيه آية في القرآن تدل على هذا خالب نعم أولاك ومتقم طيب المعية هنا في قوله مع الذين نمروا عليه خالب الحامد هل هنا في الدنيا أو في الآخرة وفي الدنيا يعني إذا أنت لسه مع رصم نعم إيش حتى عمره أو بكر لا سليم يعني المعية في الآخرة واضح يحسمها في الدنيا لأن كل من اعتنق طريق شخص فهو معه في الوقت ولهذا يطلق الآل على من على أتباع يسمون آل الشخص وهو متفاهم يمكن بينه ليس بينه وبينه نسب أخذنا القواعد من أينه طيب من فائد هذه آسة الكريمة ومعط الله الرسول الحث على طاعة الله ورسوله وجذلك ذكر الثواب بأن ذكر الثواب على فعل الشيء يعني التغيب فيه والحث عليه ومن فائدها أن طاعة الرسول صلى صل الله عليه وعلى الله وسلم طاعة لله وجه ذلك أن من أطاع الرسول استحق الثناء كالذي أطاع الله ومن فائدها جواز عقف الرسول على الرب عز وجل بالواو في, في الطاعة وكذلك في المعصير لأن أمر الرسول من أمر الله يقوله ومن يطع الله والرسول ولهذا نقول ما يتعلق بالشرع فإنه لا حرج أن يعطف الإنسان الرسول على الرب عز وجل بالواق لأن شرع الرسول هو شرع الله انظر إلى هذه الآية من يطل الله الرسول ومن يأصل الله هو الرسول. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله هو الرسول. وهذا إكيان شرعي أما في الأمور الكونية فإنه لا أحد يشارك الله تعالى في رغوبيته. فلا بد أن يكون مذكورا بحرف العطف الدال على الترتيب ولهذا لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني بالله ندا قل ما شاء الله وحده، ومن فوائد الآية الكريمة أنه الذين أنعم الله عليهم أربعة أسناق النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وهذه الآية تفسر آية الفاتحة الصراط الذين أنعمت عليهم فالذين أنعم رغلهم هؤلاء أسناق الأربعة ومن فائز هذه الآية الكريمة أن النبي أفضل من الصديق والصديق أفضل من الشهيد والشهيد أفضل من الصالح لأن الترتيب هنا ترتيب من الأعلى إلى إلى من؟ إلى الأدنى ومن فائدة هذه الآية الإبطال من الجعال الفلاسفة من الصوفية وغيرهم بأن الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول وقد شرحنا هذه المسألة وبينا أن كل نبي فهو ولي، وكل رسول فهو نبي، وعلى هذا فالرسول نبي ولي، وليس كل ولي نبي ولا رسول. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الثناء على هؤلاء الأصناف الأربع جعل الله آيكم منها، حيث قال عز وجل وحصنا أولئك رفيع. ومن فوائد العجل الكريمة أن الرفقاء يختلفون منهم رفقاء خير ومنهم رفقاء شر لقوله هنا وحسن أولئك رفيقا وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من رفقاء السوء وقال مثل الجنيس السوء كنافق كير إما أن يحذق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريمة أتعرفون ما نعم <تصفيق> الأخ أحمد يعرفه <تصفيق> في الفم محجوب <تصفيق> صحيح يستمع الحداد لكن كيف هو ومن أين وما مادته جل من جل الحيوان نعم وآخر يأخذ من الهواء فعندما يلغى سنها سنها يأخذ الهواء ويفرده إلى الضمان وامام النار فكذا هذا يمسطر حتى يمكن هذا كله القديم القديم القديم القديم كما ذكر جلد يكون طرفه الذي الذي يدخل على النار على محل النار يكون دقيقا وأعلاه يكون واسل وفي أعلاه خشبتان ينفتحان إذا جلبه فتحه تعب الهواء ثم يضمه هكذا ثم يضغط عليه إذا ضغط وإذا هو مملوء هواء أين يذهب الهواء يذهب إلى النار فتجد النار مضر يعني مشتدة اللهب نافة ثركية إما أن يحبق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريمة إخلال الجلس, الجلس طالح فهو كحامل المسك إما أن يبيعك وإما أن يحذيك يعني يعطيك بلا بلا ثمن وإما أن تجد منه رائحة طيبة ثم قال الله تعالى ذلك الفضل من الله هذا مجدر ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليرا ذلك المشر إليه ما سبق من نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأصناف الأربعة الذين أنعم الله عليه نعمة في الدنيا والأخ لأن النعمة على هؤلاء الأصناف الأربعة نعمة متصلة من الدنيا إلى الآخر بخلاف أن الله على غيرهم من أشقيع عباد الله فإنها نعمة في الدنيا خسارة في الآخر ذلك إننا المشر إليه ما أنعم الله به على هؤلاء الأصناف الفضل من الله الفضل يحتمل أن تكون صفة أو عطف بيان لذا ويحتمل أن تكون خبر المبتدأ ولو جاء ضمير الفصل لتعين أن تكون خبر المبتدأ فالآن لنا في أرابيها وجهان الوجه الأول أن تكون ذلك الفضل كلمة واحدة يعني الصفة المرصوف ومن الله جار المجهور خبر المبتدأ ويجوز أن تكون ذا مبتدأ والفضل خبر ويكون جملة ويكون من الله حالا في مرض نصر الحال ذلك الفضل من الله يعني لا من غيره فهم لم يكسبوا ما كسبوا من المنزلة العالية بأنفسه بل بفضل من الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا اللهم لا تكني إلى نفسي ولا إله غيرك طرف تعين فالإنسان لا يكسب الفضائل بنفسه ولو وكل إلى نفسه لهان وذل وحره ولكن الفضل من الله عز وجل وكفى بالله عليما هذه صيغة بمعنى التعجل وقو... وقيل في إعرابها إن كفى في الماض ولبى حرف جر زائد ولخ جلاله فاعل يعني وكفى الله شهيدا وش... وعلىها لتفقوا شهيدا منصوبة على الحال أي حال كونه أعنام عليما تكون عليما منصبها الحال أي حال كونه عليما هذه بالجملة بما قبلها تفيد نعم صلة هذه بالجملة بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي الفضل لهؤلاء إلا عن علم ليس هذا جزافا بل الله أعلم حيث يجعل مسالة وأعلم حيث يجعل الصلاح وأعلم حيث يجعل علم وعلم حيث أجل الرشد فهو سبحانه وتعالى يعلم المحل الذي هو أهل لهذا الفضل فيمنحه إياه ويعلم من ليس بأهل فيحرمه هذه وجه سلة الجملة بما قبلها يجيب استفاد من هذه الآلات الكريمة أولا بيان نعمة الله عز وجل على هؤلاء الأصناع لقوله ذلك الفضل من الله ووجهه أن الله تفضل عليه ثانيا أن يحصل للإنسان من فضل فإنما هو من الله عز وجل لا بحوله وقوته ولهذا أهلك الله الذين قالوا إنما أتيتوا على علم عنده لأن الفضل بيد الله ومن فوائد هذه الآية الحث على توجه الإنسان إن إلى ربه في سؤال مقروب وجهه أنه إذا كان فضل من الله فلا تسأل الفضل إلا من بيجب الفضل إلا من من الفضل ومن فوائد الآية الكريمة بيان مساعة علم الله عز وجل بقوله وكفى بالله علیه ومن فوائده أيضا تفويض الأمر إلى الله وأن الله تعالى إذا فضل أحد على أحد فعلم أن ذلك عن عن عبء سعبته ولهذا لما قال المكذبون لنؤمن حتى نمتى مثل موتى رسول الله رد الله عليهم. قال لهم: الله أعلم حيث جاء الرسالة، وأنتم لستم على الرسالة. ومن فوائد هذه الآية وهي فائدة بعيدة بعض الشيء بيان أن جنس العرب أفضل بنيات بعلم الله وجهه أن محمد عليه الصلاة والسلام أشرف عباد الله. أن أشرف البشر وكان من من العرب فتل ذلك على أن الجنس العربي أفضل من الجنس غير العربي من بني آدم وهذا شيء مشاهد وتدل عليه أخذاؤهم وآذابهم وما حصل لهم من الفضل العظيم بنصرة هذا الدين وقد ذكر شيخ السلام رحمه الله في كتاب اقتدار الصلاة المستقيم أو تهم متعددة على أن جنس العرب أفضل من الجنس الآخر من البشر. ثم قال ثم قالت عليه يا أيها الذين آمن يا أيها الذين آمن خذوا حذرا الخطاب هنا موجه للمؤمنين. وإذا صدر الله سبحانه وتعالى خطاب بياء النداء دل هذا على الاهتمام به. وأنه جدير بأن ينبه المخاطب له فينادع حتى ينتبه شوف طيب ثم إن هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين ليدل على أن على أن القيام به من مقتضى الإيمان وأن مخالفته من نواقص الإيمان وقد تكون من نواقص الإيمان حسب ما أمر به قال ابن المسعود رضي الله عنه فيما نقل عنه الشهر إذا سمعت الله يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا فَأَرْعِهَا سَمْرِكَ يعني استملها جيدا فإما خير تؤمر به وإما شر تنها عنه وصدق رحمه الله إما خير نؤمر به وإما شر ننهى عنه وإما خبر نحذر منه مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إذا يكون أماء الناس من الباطل ويصدون عن سبيل الله حيث ما فيها أمر ولا نهر لكن فيها التحذير من طريقة هؤلاء الأحبار والرهبان الذين يصدون عن سبيل الله ويكون أماء الناس وقول خذوا حذركم الحذر يعني التخوف ممن ممن هو في الأصل من أعدائنا الكفار ولا عدو للمؤمن إلا الكافر من كان عدو الله ملائفة ورسل وجبريل ومثال فإن الله عدو للكافر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فلا عدو حقيقة للمؤمن إلا الكافر والكافر طبقات الكافر المصر في الكفر أول من الكافر المخفي الكفر وهو المنافق ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين التي أنزلها كاملة بالمنافقين قال هم العدو فاحذرهم وكثير منكم يعرف كلمة هم العدو أنها جملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها هم العدو فاحذرهم كأنه لا عدو للمسلمين إلا المنافق لأن عجاوة هو لعب الله لا, لا يمكن أن نفطلع عليه ولا يمكن أن تحرز منها طيب إذا خذوا حذركم من أعجائكم من المنافقين ومن الكافرين المصدحين بالكفر ومن الفاسقين الذين يغرونكم في الوقوع في المعاصي التي دون الكفر ومن كل أحد نصدق من بين الله خذوا الحذر طيب نأخذ الحذر من من غزو هؤلاء إذن سواء كان بالاستباح أو كان بالفكر أو كان بالخلق ومعلوم الآن أن أعداء المسلمين يغزون المسلمين بكل سلاح وينظرون السلاح المناسب للأمة فيأخذونها به. إذا كان من المناسب للأمة أن يأخذواها بالسلاح، فعذب وقاتل وهجم. إذا كان من غير الممكن نظرها لأخذها بالأفكار، تكون بأفكار منحرفة، بالحادية. إذا لم ذلك فعذب. إذا لم يمكن بأن كانت الأمة على جانب كبير من الوعي والتوحيد وليثباط بالله عز وجل قالوا إذن نعطي بطريقنا الثالث وهو الخلق فصلطوا عليها كل ما يفسد أخلاقها من المجلات والإذاعات وغير ذات ولهذا الآن أو انظر ماذا فعلوا بالناس بواسطة المحطات المحطات الأفقية التي تقط عن طريق الدشوش إيش؟ كل لا لا ما نقدر إيش؟ أي؟ يقول عن طريق الأقمار الأقمار بورسدة والدش مستق هذه ال هذه الدشوشة لهم أو هذه الأشياء التي يبثونها لا شك أنها كما سمعنا ولا ولا نشاهدها بالحمد لله لكن كما سمعنا أنها فيها شرط عظيم. وهم يجعلون فيها أشياء مفيدة لأنهم يعلمون أنها لو كانت مفسدة مئة بالمئة ما قبلها الناس إلا من زاغ قلبه والياذب الله لكن يجعلون فيها أشياء مفيدة من أجل أن يضعوا الحب للصيد فأقول هذا الغزو الآن غزو خلق وربما يكون فيه غزو فكرة وأنا أسمع أحيانا إذاعة عالية صافية من أحسن ما يكون من الإذاعة العالم اللي نسمع وتبوث التنصيص الدعوة للنصارى، لكن الحمد لله كل شيء تدعو تدعوه خير نجد أن شريعتنا متضمنة له، وأنا لا حاجة إلى إلى دعوة لهذا لأن الشريعة الإسلامية والحمد لله قد تضمنت وأكثر من ما عندنا، فأقول إن قوله تعالى خذوا حذركم يشمل كل ما يكون سلاحنا علينا ومعلوم أننا نأخذ لكل سلاح ما يناسبه صح ولا؟ يقول طيب <تصفيق> الذي يناسب السلاح, السلاح الخلقي يناسبه أن يبين يبصر الناس ويبين لهم العاقبة السيئة في دمال الأخلاق وأنه كما قيل وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب ويبي ويبي لهم النظار في سوء الأخلاق وفي الفواحش وغير هذا في الأفكار يبي للناس العقيدة السليمة التي تصلهم بالله وتجعل الإنسان دائما مع الله عز وجل يذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه قائما قاعدا على جبل. بقي علينا السلاح آهنا الغزو المسلح بالسلاح لا بد أن نعد أن نعد العد لأن لقد واعدو لهم ما استطعتم من قوة فصار الحذر يختلف قد نقول لهؤلاء القوم تعلموا العقيدة، تعلموا العلم النافع، بوثوه في الناس، وقد نقول لها على القوم تخلقوا بالأخلاق الفاضلة، تنبه السفاسف، بين الناس عقلة الأخلاق السيئة، وقد نقول لقوم تعلموا السلاح كيف يصنع، كيف يرسل كيف يتقبل السلاح الوارد عليكم وهكذا، فالآية مطلقة حذرو. وحفظ كل شيء بما بما يناسب. ثامفرو ثبات أو انفروا جميع. هذه قد يقول قائل إنها تعين أن يكون المراد الحذر هنا الحذر هنا حذر السرعة، ولكنه ليس بلازم. لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. وهذه قاعدة مفيدة. أطف المعنى على بعض فرض العموم لا يقتضي التخصيص فمثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم القول جابر في شفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الغدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا نظرنا إلى أول الحديث قضى في في في كل ما لم يقسل قلنا الشفعة في كل ما لم يقسل كل شيء فلو أبيع سيارة بين وبيع زيت على عمر فلزيد الشفعة لأن السيارة ما قسمت أليس كذلك في كل ما لم يقسل فإذا كان بين وبيع زيت سيارة ع... وبعت نصيبه على عمر فلز... فل... ف... فلزيد الحق أن يأخذ هذا الذي بعت على عمر يضمه إلى نصيبه ولذلك سميت شفعه لأنه يشفع نصيبه بنصيب شريك طيب إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا يقتضي أن يكون المراد بما لم يقسم الأرض لأن هذه هي التي يقوم فيها الحدود وهي التي تصرف فيها الطرق ولهذا اختلف العلماء هل الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات أو هو في العقار فقط والصحيح العموم صحيح العموم لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقفل التصد مثال آخر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع أتم الآية ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في بأرحمهن إن كن يؤمن بالله ومن آخر أتم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك الآية الكريمة تفيد في أولها أن جميع المطلقات ولو الجوائن يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قوام يعني ثلاثة حيض تتد المرات ثلاثة حيض إذا طلق لكن قوله وبعولتهن تقتضي أن يكون مراد بالمطلقات من الرجعيات دون البواين فهل نقول إن العموم في قوله المطلقات خصصه قوله وبعولتهن وأن المراد بالمطلقات إيش الرجبيات أو نقول المطلقات عامة وذكر وعطف المعنى على بعضها فات العموم لا قد تفصيل نعم الثاني ولهذا جمهور علماء بل حكى إجماعا على أن عدة المطلقة ولو كانت فائنا كم ثلاثة قرون ولو كانت فائدة و لما كانت قاعدة الشيخ الإسلام من رحمه الله أن كل امرأة مفارقة لا يملك زوجها الرجعة فيها فإن عدتها حيظة واحدة قال إلا المطلقة الثلاثة فعلق القول بذلك على وجود مخالف تفهمين ماذا؟ فهمت شخص دام عنده قائدة يقول المرأة التي فورقت وليس لزوجها عليها رجعة تعتد بحيضة كالمخالعة والمكسوخة ومن تبين فساد نكاحها وما أشفى ذلك انتبهوا جمعا وحولنا. والمذهب لابد منها خير أورد عليه المطلقة ثلاثة المطلقة ثلاثة ليس لزوجها عليها رجع فهل تعتد بحيضة أو بثلاث مقتضى قائلته بوحدة لكنه رحمه الله علق القول بذلك على وجود قائل به لعل لا يمكن للسان المتأخر أن يخالف الجماعة المتقدم، وقد ذكر أنه قال به بعض الصحابة تبعين، فأقول بارك الله فيكم إن القائد التي قاعدنا إذا ذكر العام ثم عطف على في المعنى على المعنى على بعض أقاصده، فهل يكون ذلك تخصيص للعام أو لا؟ نقول لا يأكل هذا هو القول الصحيح أنه لا يقبل. طيب إذن تنفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن كان ظاهر السياق يقتضي عن قوله وقضوا حذركم يعني من أعجائكم الذين يعادونكم باستلاح لكن نقول ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص <تصفيق> أن <والسالث. تصفيق> العدو الأول هو الشيطان لأن الشيطان يكون hire ما يابسي به 2 أمسان لكني في النث Darwin والعدو الثالث سيكون من الله 빛糞 والعدو ي Sabbath الآن حixed الإسلامة قبار الله القدوم في العحلة قبار الله دفاع Law بالأي مشكلة أنواع يعني أن AS5 والثالث الثالث العدو الثالث العدو الثالث العدو الأول الشيطان والثاني المنافق والكفار والثالث نفسية النفس النفس, النفس ما لا أشك من عداوة إلا ما رحم ربي إن النفس لا أمرهم بالسوء إلا ما رحم ربي نعم نكرنا الشيخ أيهم؟ نعم. هم يقول نعم خذ الحذر. لكن لو خبت الحذر لا تنفجر حذرك. إنما هو تنفجر عند الحذر وليس الحذر يقول الأسباب علامه على الشيء. ما هي؟ من سبب؟ يعني ماذا الإنسان؟ إنسان مثل كسلا. جالبه تروش لجل أنشط وفعل تروش نشط يقول ما نشط من أجل تروش نشط ها؟ عنده لا به يعني الله جعل له نشاط عنده التروش وليس بالتروش عنده ما ترمي الزجاجة بالحجر وينكسر ينكسر الزجاج وما كسر الحجر ولكن انا مقدم من سنتس عند مماسه الحجر لها هذا هذا هو الاصل وما في شيء يعني نعم. ايش بعده كيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وتقدم الكلام على هذه جنة من الآية ثم قال فانفروا ثبات انفروا يعني للقتال في سبيل الله أي اخرجوا وقول ثبات أي متفرقين أو انفروا جميعا أي مجتمعين والذي دلنا على أن تباتم بمعنى متفرقين أو ذو أو انفروا جميعا حيث قوبلت بهذا ومقابل الشيء يكون على ضده في المعنى بمعنى ذباتم أي متفرقين أو انفروا جميعا ففي هذه الآية هو أحد أولا فضيلة الإيمان حيث استحق أهبه أن يوجه إليهم مرفطات من الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا ثانيا من فوائد الآية أتوب أخذ الحذر من أعجائنا وكل عدو يؤخذ منه الحذر فيما يخاف منه فالذين يقاتلون يغزوننا بالسلاح نأخذ الحذر منهم بالسلاح والذين يأخذوننا بالأفكار نأخذ الحذرة منهم بالعلم والذين يأخذوننا بالأخلاق نأخذ الحذرة منهم بالترفع عن سفاس في الأخلاق. كل عدو يقابل بالسلاح ومن فواعد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يكون كيساً فطنا ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن كيس فطن كيس بيّنها الرسول بأن الكيس من دان نفسه عاملة لما بعد الموت يعني حازم فطن عنده حذر فإن قال القائل هل يجوز أن, يس أن تصد بنا الدرجة إلى سوء الظن بالغير؟ ونقول هذا من أكثر الحذر قلنا لا لا يجوز أن نسيء الظن بمن ظاهره العدالة كما قال أهل العلم يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة أما من كان ظاهره الفسر فلنا أن نأخذ الحذر منه لأن لا يخدعنا. ومن فائل الآية الكريمة وجوب النفور في س... للجهاد في سبيل الله سواء كنا مستمعين أو متفرقين فإن قال قائل كيف نجمع بين قولي... بين هذا وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة قلنا جواب أن, أن هؤلاء النفرين ينفرون سواء كانوا متفرقين أو, أو جماعة وعلى هذا فـ فتكون لا يكون هنا لمن نفر حيث يؤمرون بالنفور متفرقين أو مجتمعين أما من فقى ليتفقه في دين الله فهؤلاء لا ينفون ثم قال وإن منكم لمن لا يفبتئ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيء في هذه الآية لامان اللام الأولى لمن والثانية لا يبطع فهل هما لام الابتداء الجواب أما الأولى فهي لام الابتداء لأنها وقعت في اسم إن المؤخر وتفيد متفيد تفيد التوكيد وأما اللام الثانية فهي موطئة للقسم فقوله لا يبطئن واقعة في جواب القصر والتقدير وإن منكم لمن والله لا يبطئن فاللام هنا واقعة في جواب القصر وقوله فإن أصابتكم مصيبة الجملة الشرطية والشرط فيها وجوابه ماضي فعل ماض فهل نقول إنه مجزوم أو نقول إنه مبني في محل جزم؟ الثاني يعني فعل ماضي مبني. فاا كان شرب وجوابه ها لقد أنعم الله عليك. وقوله إذ لم أكن إذ هنا للتعليق وليس الظرف بل للتعليل يعني حيث لم أكن معهم شيئا. أما من آله يقول الله عز وجل وإن منكم ومن هرير التبعيض يعني إن بعضكم لمن لا يبطئا يعني لالذي يبطئا ومعنى يبطئ أن يدعو إلى التباطئ سواء دعا غيره أو دعا نفسه فيكون قولا لا يبطئا شاملا لمن يخذل غيره النفور للقتال ومن يخذل نفسه ويتهاون حتى يفوت الأوان هذا الذي بطّة يتأخر ولا يخوض القتال نتيجة القتال إما أن تكون القنيمة والغلبة والنصرة وإما أن تكون العكس. فوإذا أصابتكم مصيبة يعني أصاب أصابكم خذلان وهزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شئ فيتضمن كلامه هذا الافتخار والاحتقار افتخار على ما بنفسه أنه لم يشهد هذه المصيبة واحتقار لمن أصيب بهذه المصيبة وهذا غاية ما يقوم من التباعه هذا الذي يقول وهو منهم يقول هذا الكلام كأن لم يكن بينه وبينهم مودة كأنه من أبعد الناس عنه حين افتقر بأن نجى من المصيبة التي أصبتهم واحتقر هؤلاء الذين أصيبوا وصار كالموبّق لهم ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن يا ليتني كنت معهم فأخوز فوزا عظيم نصابكم فضل أي نصر وغنيمة يقولن يا ليتني كنت معهم فأهوز فوزن عظيمة فيتمنى على الله الأمان بعد أن فاتهم الأمر وقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن هذه فيها شاهد لقراءتنا في النحو قبل ليلتين وهي تخصير كأن, كأن كأن كأن لم تكن وكأن إذا خففت أظن قرأنا وقفنا عليها طيب إذن نتركها حتى نصل إن شاء الله طيب كأن لم تكن بينكم الجملة لم تكن بينكم وبين مودة في محل رفع خبر كأن واسمها ضمير الشان محذوب وقولك كأن لم تكن بينكم مودة المودة هي خالص الحب لكأنه بعيد منكم ليس بينكم وبينه ارتباط وهذه الجملة زعم أكثر المفسرين بأنها جملة تعود إلى الحال الأولى وهي إذا عصابتكم مصيبة قال كأن لم تكن بينكم ووده نعم قد أنعم الله علي، ولكن هذا ليس بصحيح وسائل إن شاء الله بيان ذلك في جماعة جمعوا بين المغرب والعشاء من أجل من أجل المطر لأن الحمد لله الأمطار عام وقصر جمعوا وقصر وهم في البلد صحيح ألا؟ الجمع صحيح والقصر غير صحيح فقيل لهم إنها دلاجنة. يجب أن تصلوا أربعة. فبلغهم إمامهم في اليوم الثاني وقال صلوا ركعتين إتماما للركعتين السابقتين. فصلوا ركعتين إتماما للركعتين السابقتين. سبحان الله يعني التعدي الناس في الفتح شيء عجيب. ثم الواجب عليه من الآن أن يصلي العشاء أربعة. الواجب الآن أن يصلك الساعة أربعة نعم. وهذه واقع ما يفرضيه. واقع فعلا. قبل البارح. نعم. نعم. نفسه. ها؟ في تفسير يظل سمعنا عنه. tafuzu tafuzu dah tafuzu وش فوشي ده مصحف لا يا يقاتل. يقاتل بي الشيخ ابن صالح عزيز طيب يا شيخ لك كمايه واكتبهن ونفرح لهم عشان يراجع ان شاء الله او بنبل من الشيطان رجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا صبات أو انفروا جميعا ماذا يفيد تصدير الخطاب في الندى آدم بن عبد الله بن زكريا؟ إيش؟ فأرى لا لكن أنا أقول ماذا يفيد تصير الخطاب يأتي بالنداء بالندب بقَتَ عن كون الذين عَامنوا أو غير الذينَ. آمنوا. يفيد الاهتمام؟ نعم، بالكلام الموجه للمخاط. طيب، كيف كيف نقول إنه يفيد الاهتمام بذلك؟ ما ينفع للحكم بالحكم؟ هيا يمكن تقول لماذا وجب أصر تقول لأنه وجب الأصر لماذا وجب الوضع لأنه وجب الوضع نعم اين عمدت أنت حاني حاني حاني إذا كنت لماذا نقول إنه يدل على الاهتمام والاعتناء بما يطلق بالخطأ أو بما يطلق بالخطأ طيب صح نعم الندى يفيد التنبيه لا شك جافلا مهم مثل لو أرق الكلام بدون ندى يفيد التنبيه والتنبيه يدل على الاهتمام بالأمر والشعب طيب كونه يكون موجها للمؤمنين دي رحمة ماذا يدل عليه لا أنت ما يحظوا في الظاهر ها؟ <تصفيق> نعم طج اثنين تهييج على القبول على القبول فضيلة الإيمان حيث خص المؤمن بالنداء والثالث ايش اخير <تصفيق> طيب رابع رهيم نعم أنا كلاهما كاذبان وأنا تركه نقص في الإيمان ما معنى قول الخضو حذركم محتوب ما يعني أخذ الحذر لا ما لا نريد كيفية الحذر لكن ما معنى أخذ الحذر أصل طيب تخوه منه والتعهب له طيب عند هذه الآية أظنني ذكرت لكم المؤمن كيس فاطم هل نسأ ذكرته حديثا أو كلاما حديثا كلام طيب نعم نعم طيب طيب على كل حال من فهم مني أن يقولته حديثا فهو لا يصف عن النبي صلى الله عليه وسلم